وَقَانُونُ ذٰلِكَ أَنَّهُ وَحْشٌ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُ بَائِلٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ بِذَعْمِهِ وَأَنَّهُ وَحْشٌ لِمَضُهُ رَبَّا وَنَسَمَّى اللَّهَ عليها عَلَيْهِ جِهْرًا أَن عَلَيَّ تَنَجَّسِي بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى وَمَيْتَتَ نَفْهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيكُم وَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ أَوْزِنْ خَوْنَ اِيرَانَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ نَادَهُمْ سَفَهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات شَاتِم وَنَّ لَ وَزَّرعَمُ ختَلِفًَا أُقُلُ وََّخ لَ وَزَّامُُتَلِفًَا أُكُلهُ وَزَّتُونَ وَرُوم م نلَمُتَشَابِكَ وَغَيرَ مُتَشَابِه كلوا من ثمره إذا أكمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا أعزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو